وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام فهذه هي الحلقة الأربعون من برنامج أحكام من القرآن يتقلم فيها على قول الله تعالى فأزل الشيطان عنها فأخجهما مما كان فيه وقل نهضروا بعضكم ببعض معدي ولكم في الأرض مستقر ومساء إلا حين فأذل لهم أي أقعهما في الجلد أو أذل لهم أي أذاحهما وأطلقهما والشيطان علم أوصف بهذا المخلوق الذي قال الله عنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يبدو حزه ليكوني من أصحاب السعيد وهو من شاطة بمعنى غضب أو من شاطة بمعنى بعض والاستقاق الأخير أصح فالنون فيها أصلية ولا شك أن الشيطان أبعد من يكون أرحمه الله عز وجل وقوره فأذل لهم الشيطان عنها أي عن هذه الشجرة وعلى هذا فتكون عن للسببية كقوله تعالى وما عن أمري أي ما فعلته فعلا صادرا عن أمري وهنا تكون فأذل الشيطان عنها أي إذبالا صادرا عن هذه الشجرة ولهد بعض المفسرين إلى أن الضميرة في قوله عنها يعود إلى جنة أي أزالهم الشيطان عن هذه الجنة بسبب المعصية التي فعلها التي فعلها آدم كنا في قوله تعالى وعصى آدم ربّه فغوى فأخرجهما من كان فيه أي كان سببا في إخراجهما من ما كان فيه من النعيم في هذه الجنة وذلك لأن وصى سلهما وقاف نهما إني لكما لمن نافحين وقال يا عدم هل أدلك على شجة الخلد ومن كل يبلأ فأكل منها مع أن الله قد نهاهم عن ذلك وحينئذ أمرهم الله تعالى أن يهبط منها فقال وقل نهبط بعضكم ببعض عديد والضمير في قيله ياود على آدم وحواء ووجه خطاب إليهما بصرة الجمل إما لأن أقل الجمل اثنان كما قيل به أو لأن الخطاب يشملهما ويشمل جريةهما فإن جرية آدم يسل به فإذا هبط هبط الجرية وقيل إن الضمير يعود على آدم وحوى وإبليس وأن الله, وأن الله أمرهم أن نهبطوا إلى الأرض بعد أن كانوا في السماء وفي قوله بعضهم بعضنا عدو يعني أن الشيطان عدو لآدم وزوجه وذنيه كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما دعو حزبه ليكونوا من أفحال السعيد وقوله عز وجل ولكم في الأرض مستقر ومكاء إلى حين المستقر موضوع القرار والمكاء ما يتمتع به الإنسان من طعام وشراب ولباث مغيث ولكن هذا المسقط والمتاء مؤجن إلى أجل إلى حين وهو موت الإنسان فإن الإنسان إذا مات انقطع متاؤه من الدنيا وانتقل منها إلى دار الجزاء وهذا الحين غير معلوم لا بالنسبة لكل واحد من الناس وكل فرد من الناس أو ولا بالنسبة للجميع فإن الله سبحانه وتعالى قال وما تدري نفس بأي أرض تموت ومن جهل من كان ما فهو لجهل زمان ما فيه أو لا وقال عز وجل في علم الساعة يسألونك كأنك حبيب عنها أقول إنما علمها عند الله في هذه الآية الكريمة من الثوائد بيان عداوة الشيطان للإنسان لطوله فأذل لهم الشيطان عنها فإن من عداوته أنه كان سببا في إغواء آدم وزوجه حتى خرج من هذه الجنة التي أسكنهما الله عز وجل إليها ومن فوائد الآية الكريمة في إغواء الأسلام بقوله فأخرجهما مما كان فيه وسبب هذا الإخراج أنه لما أكل آدم وزوجه من الشجرة فدف لهما سوأتهما وطفقا يحففان عليهما لما ورق الجنة وأمرهما الله عز بالخروج منها ومن ثوائد الآيات الكريمة إضافة في الشيء إلى سببه وأن للأسباب تأثيرا في مسبباتها وقوله فأخذهما مما كان فيه لأن الذي أخذهما هو الله عز وجل أمرهما أن يهتطى من جنة ولكن السبب في هذا الأخراج هو الشيطان فنسب الأخراج إليه لأنه سببه ولا ريد أن الأسباب معثرة في مسبباتها ولكن تأثيرها في مسبباتها من الله عز وجل هو الذي أودع فيها هذه القوة المؤثرة وقد انقسم الناس في الأسباب إلى طرفين ووسط فطرف من الناس غلا في أسباب أسباب حتى جعلها مؤثرة بنفسها، وأنكر ما يخرج عن سمة الأسباب، ومن الناس من فرط فيها ولم يدع لها أثرا في مسبباتها، وقال إن الشيءة وقال إن المسبب يحتفوا عند السبب لا بالسبب. وكل الأمرين أو وكل القولين خطا، فإن المعلوم بالحس والعقل أن الحجر إذا ظني على زجاجه انكسرت به وأن الورق إذا انطيث النار احترق بها ولا أحد ينفذ ومن قال إنه ومن قال إنه احترق عند إلقائه في النار لا بالنار أو أن الزجاجة انكسرت عند لمسة الحجر لا بالحجر، فقد أبعد النجاة. ولكن نقول إن الزجاجة انكسرت بالحجر لأن الله تعالى جعل هذه الصدمة السبب للكسر وأجعل والورقة احترقت بالنار لأن الله جعل النار محرقة. ولهذا إذا أراد الله عز وجل أن يتخلف المثبت عن السبب تخلف فها هو إبراهيم الخليل عليه السؤال والسلام ألقي في النار العظيمة التي أضرمها قومه المكذبون له ليحرقوه بها فألقي في النار فقال الله تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق فيها وهذا جريم على أن الله تعالى هو الذي يجعر في الأسباب ما يجعلها ما مأثره وأما من قال إن الأسباب مأثره بذاتها وأنه لا يمكن أن يتخلف المسبب عن السبب فطوله أي الخطأ فإن هذا يستلزم من كار خوارة التي يجدها الله تعالى على غير الأسباب العادية ولا أحد عنده عنده علم بالسمع أو عقل راجح إلا أن ترى هذا القول اللهم عفوا وإلى حلقة قادمة إن شاء الله